بسم الله الرحمن الرحيم جلست في مجلس في الاردن وتكلمت كلمتين عن الصلاة ففي واحد شايب اردني عمره حول ال70 قال يا شيخ اتنعم قال انا بدي اعطيك قصتي مع الصلاة انا ما اذكر احد عنده قصه مع الصلاة يعني الواحد عنده قصه في وظيفته قصه مع وحده يحبها قصه قصه مع الصلاة قلت عندك ايه يا زلمه شو هالحكي عندي قصه مع الصلاة قل طيب يا اخي لا تزعل احطني قصتك وانتهى قال انا يا شيخ لما كنت شاب كنت ازعر ازعر داشر يعني داشر يعني خربان ف يقول لكن كنت بصلي كل اصحاب الزعران ما بيصلوا الا انا بصلي يقول فدخلت مره المسجد بدي اصلي لما بدي اكبر شفت مكتوب على الحيط قدامي قال صلى الله عليه وسلم من طب الحديث ضعيف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له يقول بعدين قلت في نفسي لك شو هالحكي يعني انا ما لي صلاه طيب انا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر لك شو هذا يا زلمه انا ما ما لي صلاه بصلي ليش شو تدري بلاش صلاه ما قال بلاش فحشائه منكر عشان تقبل صلاتي لا بلاش صلاح عشان تقبل المحشاو المنكر شوف ابليس كيف يلعب بالناس يقولوا اقعد يا شيخ 10 سنوات ما اصلي لك شو حق يصلي على الفاضي يقولوا بعدين حضرت حفله مره من المرات فيها واحد جداوي يقول واحد انا من جده يقولوا في ناس ما ادري ايش يسوون يقول فجلس يم الجداوي سكرنا فسالني يقول احنا سكرانين قال انت فين صديقتك قلت ما عندي صديقة قال كيف انت ما تزني قلت لا ما بزني قل ايش ما تزني قلت بقى ما بدي ازني قال طيب ما تزني اجل ليش ما تصلي هذا هم سكارة سبحان الله لكن احيانا خذ الحكمة من افواه اقول قلت ما بصلي لاني بشرب خمور قال اسمع يا بو يعني قال نعم قال احنا بيننا وبين رب العالمين احبال حبل اسمه بر الوالدين حبل اسمه قرانة القرآن حبل اسمه الصدقاء حبل اسمه الصلاة انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبلة الاول وقطعك انت لما ما تقرأ القرآن جيت عند الحبل الثاني وقطعته انت لما ما تصدق ج اهو ومسكاره الحين جيت عند الحبل الثالث وقطعته يا ابويا خلي لك حبل الصلاه بينك وبين رب العالمين يمكن تحتاجه يوم من الايام زين يقول خلي حبل الصلاه بينك وبين الله يمكن تحتاجه اقول قلت والله كلام صحيح والله كلام صحيح يقولوا اطلع من مكاني واذهب الى بيتي واغتسل وصلي المغرب والعشاء ومن يومها ما تركت الصلاه الى يومي واجر هدايته في ميزان حسنات من وهذه فضائل الخمر ترى لان الله قال فيه ماءت من كبير ومنافع للناس وينقذ هذه المنافع يعني فبمجرد حتى لا تباك السكره ان حسن نياته طبعا وما اظن ان نيه حسنه العقل ما موجود اساسا واقم الصلاه طرفين انها رويزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اخي المسلم احرص على نشر هذه الماده